Bismillah al-Rahman al لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظاما بل قادرين على أن نسوي بناءا بل يريد الإنسان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 يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى عذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه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 ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني 111. فإن كان علقة فخلق فسوا 112. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 113. أليس ذلك بقادر على أن يحيي